اليوم هزني خبر قد أوجع الدنيا ومن فيها نبأ أبكى السجون والأسوار والسلاسل والحديد اهتزت معتقلات الاحتلال اهتزازا لا يوصف فقد وصلها نبأ أبكى الجنين في البطون وأبكى الوليد زئير الوسود بالسجون بات وحيدة بات يتيمة وفلسطين من شمالها وحتى جنوبها قد مات فيها النشيد قد مات فيها النشيد قد مات فيها النشيد قد مات فيها النشيد قد مات فيها النشيد يا غالب يا مجروح ام الحزن لك ساميح ما يرتاحا ساميح جوا الروح يا قالب يا مجروح لم الحيز اللي تنوه ساميح ما يرتاحا ساميح جوا الروح يا أمّا وين الغاضط وين الله بركان يا العادل فين الصالح والغادر صرعا واه يوم من ساكت دم الباطل طوفان يا جالب شعب حار يصرخ وين الفرسان الله رض يوم من دم الباطل طوفان يا جالب شعب حار يصرخ وين الفرسان يا جالب يا مجران ما نسيتكم سامي يا نايل اوه اشهد يا شاعب اشهد على الغدر والطغيان سامح الارض اتمد الغدر اشهد يا شاعد اشهد هالغدر وعطب يا رب سالك هالعرض تمدد الغدر الوان تبحوك يا ابو محمد يا ابو التاريخ مشهول يا خسارا يا ابو محمد يا فرحية اليهود سبحوك يا بو محمد يا ابو التاريخ مشهود يا خسارا يا ابو محمد يا فرحية اليهود, اليهود يا جالب يا مجروح دم مجروح دم ساميخ ما يرتاحك ما يا شعبي دور اوغاد اتحاوي والله حبيب يا شعبي يبكي غاضبا على السابع يوم يموت يا موت ويسمع ماجد راح لحظه وبسكون يا شعبي يبكي غاضبا يا موت يا الفتح هدي الجيب سامي يح فينا بس الفتح من السابع Ja Mohamedu, ihmuut minne saa? Jammu Allah meidän, minne saa? Minne saa? Minne saa? Minne saa? Minne Kyllä, tule, säme,